ذالكَ ادْنَا أَلَّا تَعُولُوا وَآتِ لِسَانَ صِدْقَاتِهِمْ نَحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَم تُسْفَهَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَأَرْزُقُهُمْ فِيهَا وَكْسُهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ تَأْلُو الْقُرْبَ وَالْيَتَمَ وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلِأَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين دين أفأكم وأبناؤكم لا تدرون أي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 واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم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 فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف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 استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النق طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ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 فَمَسْتَمْتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ حِلْمَةً مُّحْصَنَةً مُّؤْمِنَةً فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتهن أجرهن بالمعروف محصنات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدا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 وَاللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ يُريدُ اللَّهُ لِيُبَينَ لَكُم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أطَعْنكُم فَلَا تَبِغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَفَاعِلُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا يريد اصلاح يوفق الله بينهما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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل أخرى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 أَو لَمَسْتُم مَّنْ سَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تضلوا السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَلِيَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَمَّا وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصِينَا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 كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر ان أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا أَم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله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 لهم فيها أزواج مطهرة وحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا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 وتين وقد امر ان يكفروا به ونريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا إلى ما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 ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا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 وَذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اِنْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْئَنْا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 ولَئِنْ أَصَابَكُمْ فَظْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَا وَدَّتُمْ أَلِيْتَنِكُمْ تُمَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزٌ عَظِيمٌ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 قرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا لدن نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله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 مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا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 وَإِذَا حييتم بِتَحِيَّةٍ فحيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ ردوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إله إِلَّا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 حَصَرَتْ وَدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلَ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ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 ولولا انكم فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث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 له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ أَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَفُوسَهُمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 قُلْ يَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فليكونوا من ورائكم وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى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 كل الخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يغتانون أنفسهم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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَ أَنْتُم هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ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 فقد احتمل بهتنا فقد احتمل بهتنا واثما بينا وله لا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضل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 وَمَنْ يشاقق الرسول من بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غير سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ الله لا يغفر أيُّ شرك فيك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ظلَّ ضل ظلاَلَ مِن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 ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتكم آذان الأعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يتخذ الشيطان الشَّيْطَانَ من مِنْ دُونِ اهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبيناً يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 ايَكُن غَنِيًّا او فَقِيرًا فَاللَّهُ اوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَمْ تَعْدِلُوا وَاِنْ تَسَلُوا اوَ تُعْرِضُوا فَإِن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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أزل من قبل وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ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 كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين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 قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إلها سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما اننا امحينا اليك كما أسباط وعيسان وعيسى, وعيسى وأيونى ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يا أَيُّهَا الناس قد جاءكم الرسول بِالْحَقِّ من رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا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 وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عبدا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عن عبادته وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فأم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 فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاء اصْفَاهُ به فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ